يعمم على جميع أفراد العام ومن أراد أن يخرج فرضا من أفراد العام بدون دليل فلا يجوز. مش الغرض من درست العام إن الحكم يشمل كل أفراد العام مهما كانت كثيرة نريد أن نستثني فرضا من أفراد العام يجب أن يكون معنا دليل على صحة هذا الاستثناء وإلا فلا يجوز. طيب كيف نتعرف على العام؟ في ألفاظ الكتاب والسنة قلنا عن طريق ما يدل على العام بمدته اللي هي كل وجميع و ها؟ كافة وخاطبة وعامة دي تدل على العام بمدته المد نفسها حينما نراها بأعيننا تدل على العام وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أد مع أهل العلم قاطبة وبعث إلى الناس عام، كل هذه الفطرة على, على العموم. بعد ذلك قلنا اسم الشرط، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. بعد ذلك أسماء إيه أسماء الاستفهام باستلاء خلوا بالكوا باي كان حصل اشكال في اللقاء الماضي نعدله في عندنا أسماء الاستفهام وفي حروف الاستفهام أسماء الاستفهام وإيه وحروف الاستفهام أسماء الاستفهام هي التي تدل على العموم أما حروف الاستفهام لا تدل على العموم وهي الهمزة وهل الهمزة وإيه وهل لا تدلان على العموم بالرغم من أنها استفهامية ولكنها من أدوات من أسماء الاستفهام ولا من حروف الاستفهام ها من حروف إيه من حروف الاستفهام فلا تدل على العموم لا حروف هي وهل وهل صنفها علماء اللغة, اللغة من حروف الاستفهام وليس من إيه من أسماء الاستفهام بعد ذلك يدل على الاستفهام إيه ثاني الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة ويستثنى من ذلك أيضا الحروف الموصولة وممكن يأتي الاسم الموصول لا يراد به العموم ولكن يراد به الخصوص مثل ماذا ها والتي أحصنت فرقها فنفحنا فيه من روحنا قلنا إن كان هذا اللفظ يدل على العموم ولكنه خاص بمريمة عليها الصلاة والسلام بعد ذلك نعم النكر في سياقها النفي والنهي والشرط والاستفام الاستنكار كل هذه تدل على الإيه؟ على أيضا تدل على الفاظ العموم وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله إله هنا إيه لغض إيه تدل على الإيه؟ على العموم بعد ذلك إيه تنفنا المعرف بقل استغرقية عندنا قل الجنس وقل استغرقية وقل العهدية اللي همنا قال ايه نعرفها ازاي احسن الله لو ترفع يوضع عبدالله كلمة ايه كل لو استقام الكلام بعد وضع كل تعتبر الايه الاستغرقية وهي التي تدل على الايه على العموم قال الله عز وجل في التنزيل ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولة فأخذناه أخذا وبينه فعصى فرعون الرسول ال لم هنا لم الجنس ولا الاستغرقية ولا لم العهديه عاوزين نشوفها بقى مش احنا, احنا بنبحث عن لام عن قال ايه اللي همنا في العموم قال ايه الاستغراقيه طيب عشان قال الاستغرقية نعرفها بنشيلها ونحط بدلها ايه كل هنقول كده ايه فعصى فرعون الرسول كل رسول يبقى معروف هنا بديت قل ليست قل الاستغرقية ليست قل الاستغرقية دي الفضء العموم واضحة يا اخوان نديت انا مش واضحة عرفت الفرق بين هل وما ديوت قد ايه حروف استفهام وليس ايه اسماء استفهام طيب نكمل ان نعم نعم الاسماء الموصولة فقط الاسماء الموصولة فقط هي التي تعتبر من ايه ما شاجبها لك حاضر من حاضر بصدي كلها مباحث لغوية يا أخوانا وليس بمباحث لأصول فقه واجبها لهم إن شاء الله حاضر نكمل يا أخوانا كده طيب بعد ذلك تكلمنا عن إيه تاني ها بعظين بقى عندنا عام الاسم المعرف بالأضافة وليك احنا خدناه لو أنتم تفتكروا لما كنا نتكلم في القواعد فاكرينها قلنا المضاف إلى معرفة فاكرينها مش فاكرينها خدناها في القواعد وقلنا المضاف إلى معرفة ماله الراجح أنه لا يفود إيه العموم، لكن لما لما خدنا مثال لها إن قال الرجل إيه زودتي طالق، وله أربعة نسوة، فإن قلنا أن الإضافة إلى معرفة تفيد العموم ب بكل نساء منها طلقت، وإن قلنا أنها لا تفيد العموم ب واحدة إيه طلقت يعرف هزيه، ها عن طريق إيه لا يسيتوا ليه خل ولا, ولا بذكروش المضاف إليها معرفة قلنا الراجح من أقول أهل العلم أنه لا يفيد العموم هنا في قولين لأهل العلم نسأله يفيد العموم ونسأله لا يفيد العموم تظهر ثمرة خلافين لو أن رجلا قال عنده أربع نصف أو ثلاث وقال زوجتي طالق زوجتي إيه طالق زوجتي هنا نكرة مظبوط أضفت إلى معرفة أنه هو تائم متكل ففي هذه الحق لو كنا بالعموم يبقى كل نساء إيه؟ طلق طب لو كنا أنه لا يفيد العموم يبقى واحدة بس اللي طلقت كيف يعرف الذي طلقت عن طلق القرعة عن طريق ايه واضح يا اخوانا ديت ايه ثاني لا قبل كده قلنا ما ما المعنى ما المقصود بالخاص والتخصيص هم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا خاص ولا تخصيص ها احنا قلنا عشان نعرفها كويس لو ذكر بعض افراد العام بحكم يخالف حكم العام يعتبر إيه تخصيص إذا ذكر بعض أفراد العام وحكمها حكم العام يعتبر خاص حافظوا على الصلاة والصلاة الوسط الصلاة الوسط خليكم معايا ده أفراد عام ولا مش أفراد عام أفراد عام. اشترك مع حكم العام في ال... اشترك مع العام في الحكم ولا اختلف اختلف يبقى يعتبر ايه؟ خاص ولكن لما نقول إيه مثلا تخصيص بقى يذكر العام ويخصص بعض افراده بحكم غير حكم العام ده يعتبر ايه تخصيص يعتبر ايه تخصيص طيب قلنا ان العام يشمل كل افراده على سبيل ايه ها. العام يشمل كل افراده على سبيل العموم والمطلق يشمل كل افراده على سبيل ايه البدل المطلق والعام يعني لما نقول ايه اكرم الطلبه اكرم ايه الطلبه دعم ولا مطلق عام مظبوط ولا عام لان دخل انك دخل عليه ال ال الف واللام اللي هي ايه الاستغرقي يعني اكرم كل الطلبه طيب لما اقول لك اكرم طالبا ده ايه مطلق طيب ما الفرق بين هذا وذاك بنقول ان المطلق افراده يبقى عن طريق البدل اما العام لابد عن طريق ايه الشمول يبقى اي واحد بس المطلق ينفع اما العام لابد ايه كل افراده كل ايه افراده ايضا المطلق لا يستثنى منه المطلق ماله لا يستثنى منه اما العام يستثنى منه تقول مثلا ايه اكرم طالبا الا طالبا ينفع نعم لا ده خليك بس في ديت اكرم طالبا دعام ولا مطلق مطلق اي طالب اكرمته خلاص كده انت ايه ابتثلت للامر فاحنا هنا ما نقدرش نستثن من المطلق لان المطلق اصلا حينما يطلق يردو به ايه فرضا من افراده فقط فعشان كده ما ينفعش يستثن لان فرضا يعني واحد والمستثن الواحد لا يستثنى منه واحد واضح يا اخوانا ديت طيب بعد ذلك سنتكلم اليوم بإذن الله عن أدوات التخصيص أدوات التخصيص يعني كيف يخصص العام كيف يخصص العام تنقسم أدوات التخصيص إلى قسمين متصل وغير متصل أو منفصل متصل وغير متصل او منفصل المت... الم... الغير متصل اللي هو المنفصل كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقط السماء او الانهار او العيون او كان عسريا العشر خدناه ما ناخد بالنا بس نوعها ايه بقى هنا يعني هنا تخصيص عام وخصص كيفية تخصيصه تخصيص منفصل ولا متصل منفصل طيب بالنسبة للعام والخاص هل يشترط فيه معرفة التاريخ ام لا يشترط ها؟ لا يشترط طالما ان الكلام عام وخصص خلاص يبقى يخصص العام بهذا التخصيص ولا ننظر الى التاريخ هل يترى المخصص ذكر قبل العام لا ندري عن هذه وهذا أمر لا يؤثر في الحكم الشرعي فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان عثرية والعين والعشر وفيما سقيا بالسوان والنضح نصف العشر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سغزكاة بالألداء تخصيص يبقى ليس فيما دون خمسة أو سغزكاة خصص العموم اللي هو فيما سقط السماء العشر يعني معناه فيما سقط السماء العشر ده عام عام يعني كل شيء سقطه السماء ونبت من الأرض فيه العشر اللي هو قمة الزكاة بتاعته طيب جي الحديث الأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سخ زكاة يبقى دوك فيما سقط السماء عام ده حدده خصصه بايه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة طيب قال لكم معاي لماذا قلنا أن هذا تخصيص ولم نقل خاص من يجيب أحسنت لأنه إيه؟ مختلف الحكم معاي وانا تفاهمين تاني فيما سقط السماء العشر ده لفظ عام ولا خاص عام معناه ايه اي شيء يسقى من السماء وخرج من الارض عند حصاده فيه العشر الكم اللي خرج قد ايه الحديث لم يدل عليه ولا دل عليه ده لا يبقى يقول ده ايه عام كل ما انبتته الأرض وكان يسقى بالسماء العشر كل ما انبتته الارض وكان يسقى بالنضح او السواني اللي هي الابل يعني تحمل الماء فيه نصف العشر ده عام والله خص يا اخواننا عام بعد ذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة يبقى هنا خصص النبي صلى الله عليه وسلم العام الأول يبقى معناها فيما سقط السماء وكان أكثر من خمسة أوسق العشر فيما سقط فيما سقي بالنضح وكان خمسة أوسق فما زاد فيه ايه مصف العشر يبقى نقول هذا الحديث خصص ذاك الحديث وقلنا تخصيصه لكم خصلي لانه مختلف فين في الحر طيب بعد ذلك ادوات التخصيص اللي هي المتصل وهي الاستثناء الاستثناء الاستثناء بادواته دوت الاسلام عرفة اللي, اللي هي إلا وما عدا وما خلا وغير عدا وسوى وما سوى دوت الاسلام يعني مثل قولي عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر هنا الإنسان الاستغراقية ولا الجنس أحسنتم طيب لما نقول إيه الرجال خير من النساء الاستغرقية ولا الجنس أحسنتم الجنس الجنس طيب الرجال قوامون على النساء استغرقية الاستغرقية ولكن هذا الله سبحانه وتعالى أراد من هذا إرادة شرعية فمن بددل وغير دمضع يخصه وابا واضحة طيب يبقى الاستثناء والعصر إن الإنسان لفي فيخص إلا الذين آمنوا يبقى هنا إيه استثناء استثنى ربنا عز وجل أن من الإنسان الذي هو في خص استثنى طائفة معين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية يبقى ده اسم التخصيص ها عن طريق الاستثناء والاستثناء فيه متصل ثاني است... تخصيص عن طريق ايه الاستثناء والاستثناء فيه ايه متصل معنى الاستثناء متصل يعني ايه يعني المستثنى والمستثنى منهم متصلين ببعضهم اهو ولا عصر ان لا خسر هذا مستثنى منه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مستثنى وده من المستثنى منه يكون أكبر من الايه من المستثنى يبقى هنا تخصيص عن طريق الاستثناء ونوعية الاستثناء ايه متصل, متصل يعني ايه المستثنى منه المستثنى والمستثنى منه ذكر بعضهم بعض بعض الانسان لا في خسر الا وفصل بينهم اداة ايه الاستثناء طيب هناك نوع من انواع الاستثناء سماه اهل العلم استثناء منفصلا حكما يعني ايه ودي حالة ندرة بس ثم بيذكروها كأن يتكلم إنسان بكلام ويقول لفلان عندي عشرة ضراهم وبعد ذلك أخذته سلعة أو عطاص وبعد أن انتهى قال إلا خمسة يبقى هنا الاستثناء في صورة في ظاهره انقطع ولا متصل انقطع ولكن بيأخذ حكم المتصل لأن الانقطاع على غير إرادته واضحة ولا مش واضحة طيب أيضا لكي يكون الاستثناء من أدوات التخصيص يلزم أن يكون الكلام لمتكلم واحد يعني ما ينفعش يذكر العام شخص ويخص الشخص تاني يعني مثلا إيه ما ينفعش أتكلم وأقول لفلان علي أو فلان عندي مئة جنيها وبعد ذلك واحد يتكلم يقول إلا خمس يبقى لازم الكلام يقوله طالع من مين من شخص واحد واستثنى أهل العلم من هذه الحالة أن يأتي التخصيص من غير المتكلم ويرضى المتكلم رضحة ولا أقول تاني يعني واحد بيتكلم كلام وجه تكلم كلام حكم عام ولم يستثن من الحكم شيء وجاء رجل آخر استثنى من كلامه شيئا استثنى إيه؟ من كلامه شيء، وأقره على كلامه يبقى هذا نوع من أنواع الاستثناء زي في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس وما الحديث عشان من ما تدوروش على كتير يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض البلد اللي هو ايه هنا اللي ايه ان هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لا يعض شوكه، لا يعض شوكه ولا يختل خلاه، لا يعض شوكه يعني لا يقطع شجره، ولا يختل خلاه يعني الحشيش بتاعه ما حدش أطعم، فقام العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله إلَّا الإذخر إلا ال إذ خر وشكله ألف لم ألف همزة مكسورة والذان ساكنة والخاء مكسور إلا ال خر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمم الكلام لا يعض شوكها ولا يقتلها خلاه يعني لا يقطع لها شجر ولا حشيش هنا عام ولا خاص عام ما ما ما يستثنى منه شيء فقام العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله إلا الاخر يبقى اللي هنا اللي استثنى المتكلم ولا غيره غير المتكلم ف فقال ان العباس الا الاخر فانه لقيانهم لقيانهم يعني الحشيش دهوت بياخدوه قيانهم اللي هم الحدادين يضعه ويشعل به حتى يشعل به ايه الفحم وسد ولبيوتهم يضعوه فوق البوص وبعد ذلك يسد به الفتحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما له أقره ولكن بداية الاستثناء كانت من المتكلم أو من غيره ها من غيره واضح يا أخواني ولا مش واضح واضح ولا مش واضح طيب بعد ذلك يبقى اول حاجة قلنا المستثنى ان يكون الكلام ايه ان يكون المستثنى والمستثنى منهم مذكور بعضهم بعض بعض بعد ذلك ان يكون المستثنى متصل وقلنا في اتصال حقيقي واتصل ايه حكمي بعد ذلك ان يكون المستثنى والمستثنى منهم من متكلم واحد فان كان من متكلمين واقر المتكلم من تكلم الاستثناء فهذا جائز بعد ذلك لا يصح الاستثناء في التخصيص لا يصح الاستثناء في التخصيص اذا كان المستثنى يساوي ويشمل المستثنى منه اذا كان المستثنى يساوي او يشمل المستثنى منه يعني سهلة فهذا لا يصح لانه يستلزم رفع الاقرار بعد ثبوته بمعنى ايه لو قال لفلان له عندي مائة جنيه وبعضه قال إيه إلا مئة إلا إيه مئة ينفع كذا من فاشي ينفع من فاشي من فاشي يبقى اشترط الفقهاء إن يكون المستثنى المستثنى أقل من الإ من المستثنى منه أما إن كان مساويًا له من فاشل استثناء أيضاً من أنواع التخصيص يبقى إحنا خلنا قولنا دوات التخصيص تخصيص العام اما ان يكون تخصيص منفصل واما ان يكون ايه متصل المنفصل خدنا منه مثال اللي هو فيما سقط السماء العشر ليس في دون خمس اصدقاء بعد ذلك المتصل اللي هو ادات ايه الاستثناء ايضا من انواع التخصيص الشرط الشرط سواء كان متقدما او متأخرا يعني اكتب قوله عزم فإن تابوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم هنا الشرط تقدم ولا تأخر تقدم لان عندنا الحكم فخلوا سبيلهم حكم عام خلوا سبيلهم يعني هو كان يقول ايه فخلوا سبيلهم ان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة ولكن تقدم ايه الشرط طيب الشرط المتأخر والذين يبتغون الكتابة مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يبقى هنا الشرط تأخر يبقى ممكن الشرط يتقدم وممكن الشرط ايه يتأخر ما معايا ولا مشكل عليكم الكلام نعم نحن نقول من, من أدوات التخصيص الايه؟ الشرط الشرط ممكن يتقدم معنى كلمة الشرط يتقدم ويتأخر أن يتقدم على الحكم العام أو يتأخر عن الحكم العام مش نحن نتكلم دوقتي بيبقى عندنا حكم عام عظلنا نخصصه مش ده كلامنا فاحنا عندنا بنقول ايه من أدوات التخصيص يكون عندنا الشرط الشرط دول حالتين اما ان يكون يكون متقدما للحكم العام واما ان يكون متأخرا عنه متقدم يعني ايه فان تابوا واقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة فخلوا إيه سبيله الحكم العام هنا ايه فخلوا سبيله والشرط فين فان تابوا واقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة فقدم الشرط على الحكم العام ولكن يخص طيب تأخر الشرط عن الحكم العام والذين يبترون الكتابة مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يبقى هنا فكاتبهم ده الحكم العام الشرط بعده جيه ايه ان علمتم فيهم ايه خير واضح يا اخواننا طيب بعد ذلك من انواع ايضا التخصيص ما يدل على التخصيص بالحس او بالعقل او بالشرع ودي مهم يا اخواننا قوي ما يدل على التخصيص ها بالحس او بايه او بالعقل او بايه او بالشرع بالعقل زي ايه لما نقول مثلا قال الله عز وجل في التنزيل الله خالق كل شيء خلقه ايه ها كل شيء ركزوا على الجزئيه دي الله خالق كل شيء كل ديت من الفاظ ايه وشيء ها نكره تفيد ايه يعني معناها كل شيء خلقه الله عز وجل طيب العقل واقصد بذلك العقل السوي يقبل ان يكون دخل في كل وشيء الله عز وجل يقبلها ولا ما يقبلهاش العقل ما يقبلهاش لأن لان لو ادخلناها من لوازمها التسلسل من لوازمها ايه التسلسل والتسلسل باطل عقلا يعني قلنا الله عز وجل خلق نفسه ما ينفعش لان لابد ان يتسلسل من اللي خلق وهكذا دوليك فلا بد ان نصل العقل الصريح لا بد ان نصل الى خالق خلق ولم يخلق وهذه ولا مش واضحة يبقى الله خالق كل شيء دعام ولكن خصص بالعقل خرج منه من؟ الحق سبحانه وتعالى طيب خليكم معايا الله خالق كل شيء القرآن شيء ولا ليس بشيء؟ شيء يدخل فيها ولا لا يدخل؟ لا يدخل خرج بالعقل ولا بالشرع أحسن خرج بالشرع خرج بالشرع دلة الأدلة الشرعية على أن كلام الله ليس مخلوق ومن قال ان القرآن مخلوق فهو ايه فهو كافر طيب الحس بقى يعني الحس الحواس بتاعتنا تدل على ان هناك شيء عام خصص وعرفنا وعلمنا بالتخصيص بالحس قوله عز من قائل تدمر كل شيء بامر ربه تدمر ايه كل شيء بامر ربه الريح هل ضمرت كل شيء ولا بقي حاجة بقي شيء وقوله عز من قائل وَأُوتيَتْ من كل شيء اللي هي بالقيس اوتيتْ من كل هل فعلا اوتيتْ من كل شيء ولا في حاجة ما لم تؤتها عرفناها عن طريق ايه؟ الحس واضح يا اخوان يا مش واضحة عاوزنا نلخص بقى العموم كله ثاني مع بعض ايه. لان العموم ده من اهم الدروس ودايما الشبهات تلقى على هذا الباب يأتي بكلام عام ويخصصه بدون دليل عشان كده احنا قلنا لازم التخصيص له ادوات في التخصيص فلا يحل لمسلم اطلق الله عز وجل حكما عاما ان يخصص فرضا من افراد العموم الا بدليل فلو خصص بدون دليل يعتبر ايه افتئات على الله عز وجل ومخالفات شرعية وعلى هذا بقى انظر لكل الفاظ العموم في الاحكام الشرعية واخد بلك يعني قوله عز من قائل يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنا أي يعرفن فلا يؤذين وكان الله رفض الرحيم ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين دعم والله خاص أحسنتم هل يدرء إنسان أن يخصصه بدون مخصص هذا مخصص واضح يا أخواننا يعني إيه دي من المخصصات التي ذكرناها إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا وإما أن يكون عن طريق الحس أو الشرعي أو العقلي وإما أن يكون أدوات الاستثناء ونحن معك أما أن يأتي الحكم الشرعي عام ويخصصه إنسان بلا مخصص هذا مخالف وهذا لا يجوز وهذا يؤدي إلى الإنسلاخ من الشريعة جملة وتفصيلا دون أن يشعر العبد من أجل هذا يا أخواننا دائما لما تيجي تسمع أحكام شرعية ينبغي عليك أن تكون في غاية الدقة والحذر إن كان اللفظ عام أن تخصص إلا بدليل جاء الدلو بالتخصيص خلاص لان احنا ليس لنا من الامر شيء الا ان نسمع ونطيع لفظ عام سمع وطاع لفظ خاص سمع وطاع طيب انواع التخصيص قالوا يخصص القرآن بالقرآن ويخصص القرآن بالسنة ويخصص القرآن بالإجماع تخصيص القرآن بالقرآن يا خلي. يعني إيه لفظ عام جاء في القرآن وخصص أيضا بالقرآن قال الله عز وجل في التنزيل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو والمطلقات عام واللخاس عام وجه العموم في إيه؟ ها. الألف وإيه؟ ألف ولا؟ يعني لو ممكن نقول إيه؟ كل المطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة إيه؟ ثلاثة قرو عامه؟ طيب هذا العام خصص هذا العام ايه خصص خصص بماذا بقوله عز من قائل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ثاني يا اخوانا كده والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام ولا مش عام عام وجه العموم فين الاستغراقيه الحكم هنا عباره عن ايه ان كل مطلقة تتربص اي تعتد ثلاثة قروء ان كانت من ذوات الحيط ولا يئسنا من المحيض من نسائكم فعدتهن ايه ثلاثة أشهر واللائي لم يحض يبقى تعتد ثلاثة قرؤ دعا يبقى كل مطلقة تعتد ثلاثة قرؤ طيب قوله عز من قائل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني تزوج رجل بمرأة ثم طلقها قبل أن يمسها. التشريع هنا او العدة ايه فما لكم عليهن من عدة تعتدون يبقى دكها عام خصص بايه بهذا الشيء يبقى نقول ايه كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء ان كان مدخول بها اما ان لم يكن مدخول بها فلا ايه فلا عدة لزوجها عليه واضح انه مش واضح ودلّمون عليها إيه طلّقت طلقةً باينةً بينون صورة لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد وبصداق جديد وبموافقة اللي هي بأن هو إيه؟ تزود وطلق قبل إياها قبل الدخول واضحة طيب تزود ودخل وطلق له حق الردعة في العدة شاء أم أبا؟ فكرناها إحنا شاء أم أبا؟ طيب تركها حتى انقضت عدته حتى انقضت إيه؟ عدته؟ هل يجوز له أن يرجعها بعد العدة؟ الجواب لا يجوز. طب هل يجوز له أن يتزوجها؟ نعم يجوز بصداق جديد وبعقد جديد وبموافقة إيه؟ منها أو من وليها يبقى ده اسمه عام خصص بايه بالقرآن كتاب خصص بالكتاب آية خصصت بآية طيب عام خصص بالسنة يعني لفظ عام أو حكم عام في القرآن ولكن جاء تخصيصه عن طريق السنة قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين وقوله عز من قائل ولكم نصف ما ترك أزوادكم إن لم يكن لهن ولد آيات الموريث الموريث باختصار شديد عندنا مورث وعندنا واسف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ده بل للرجال ولا للنساء. ها للرجال. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. دعام. يعني كأن الله عزوجل يريد أن يقول لكم معشر الرجال. نصف تركت أزواجكم إن متن قبلكم. شريطة ألا يكون لهن ولد عام ولا مش عام يستثنى منه زود في المصر ده لا يستثنى منه يبدأ اسمه إيه حكم عام ما نقدرش نستثنى طيب جاء الاستثناء في السنة جاء الاستثناء فين في السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيئا خص يبقى عام خص, خص بس هنا التخصيص جه بالسنة ولا بالقرآن بالسنة واضحة يخونا دي اتب وهنا عاوزين نسبة الأحداث ولابد أن نفرق بين النسخ وبين التخصيص بين النسخ وبين التخصيص لأن النسخ إزالة الحكم بالكلية يعني حكم متأخر أزال حكم متقدم أما التخصيص لا ده التخصيص أن احنا بنخصص بعض أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام مش هو التخصيص يبقى لم لم نلغي الحكم العام ولكن خصصنا فردا فرضا او فردين او ثلاث من ايه من افراد العام يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يد او ليس للقاتل من الميراث شيء ده يخصص قوله عز من قائل في ايات المورث كله للذكر مثل حظ الانثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ذو الذكر ما طرق فلوان رجلا مات وترك بنتين وطرك ايه بنتين البنتين لهم ايه الثلثان من تركة الرجل بالبحث والتحري وجدنا ان البنتين تمالأ على قتل ابيهم اتلوا يبقى في الحلقة ايه ها؟ ليس لهم من الميراث شيء وربنا عز وجل يقول فلهن ثلثة مطارك يقول دعام خصص ما الذي خصصه ايه ها؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى الكتاب يخصص بالكتاب السنة والكتاب يخصص بالسنة من باب أولى السنة تخصص بالسنة واضح يا طيب الكتاب يخصص بالإجماع قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ده ولا مش عام والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الرمي هو عزكم الله الاتهم بالفاحش فرجل او امرأة اتهم رجل او امرأة بالفاحش ولم يأتوا بأربعة شهداء وثبتت عليه الجريمة بشهود او باعتراف انه رمى يعني فهنا الشارع امر ايه فاجددوهم ايه ها ثمانين جلدة دا الحد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واؤلئك الفاسقون عام ولا خاص ها عام والذين الاسماء الموصولة هذا عام لا يخصص الا بدليل فجاء الدليل وهو الاجماع إيه التخصص اللي هنا؟ يستثنى من ذلك إذا كان الرامي عبدا إذا كان الرامي إيه؟ ها عبد فجه العبد ده رؤيت اتهم فلان أو فلان بالفاحش وليس عنده بيّن يستثنى من هذا الحكم ويخصص ويجلد أربعين جلدا ولكن للأمانة يا أخواننا الإجماع في هذه الحكم الإجماع يعني ايه مش إجماع صريح ولكن كمثال يعني نكمل يا أخواننا واضح كيفية تخصيص العم يبقى الكتاب يخصص بالكتاب ها الكتاب يخصص بإيه بالسنة الكتاب يخصص بإيه بالإجماع أيضاً الكتاب يخصص بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دعم له خاص هم واجل العموم هنا ايه الالف واللام والحكم ايه جلد ما جدت خص خص بقياس العبد الزاني على الامه الزانية تاني أوله عزًا وقول فإذا أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحكم فإذا أحسن خاص بالإماء خاص بالإ بالإماء نصف ما على المحصنات من العذاب فتم قياس العبد على الأمة ويجد خمسين إيه دلدة قياسا على الإيمان. نعم ها ده خمسين هم نتكلم في حد الزنة دلوقتي وقت هم نتكلمش في حد القذف تاني يا اخوان قوله عز من قائل الزانية والزاني فجلده كل واحد منهما مئة جلد عام والله خاص عام الحكم ايه الجلد مئة احنا بقوله, بقوله ايه؟ الزانية ها والزاني جهة الذكر والأنث كويس طيب لو ان عبدا زنى عبدا ايه زنى المفترض ان هو يخش في العموم ولا يخش في العموم يدخل في العموم طيب لو ان امه زنت تدخل في العموم ولا يدخل في العموم تدخل في العموم خصه الام بالنصف طب جبنا تخصيص الام منين فاذا احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العباد يبقى تم تخصيصه الأمة بنصف الحدي بالنص ولا بالقياس بالنص تبو العبد بالنص ولا بالقياس أحسنتم هذه تخصيص الكتاب بالقياس يبقى الكتابه يخصص بالكتاب هم. يخصص بإيه بالسنة يخصص بالإجماع يخصص بإيه بالقياس يا أخونا ديت نكمل طيب والنهايه ال فاضل كم محاضرتين طب مش ممكن والامتحان امتى ان شاء الله 4/7 ده طلع اعلان بكده يعني يعني فاضل كم حصه تحصيصتنا بس امم 5 طب نتكلم ان شاء الله والمرفع على كم من ال10 طيب في حد في حاجه في العموم مش واضحه يا اخوانا؟ ها حاجة في العموم مش واضحه ولا كله واضح؟ لو نعيم ثاني ما فيش اشكال خالص ها؟ كله واضح؟ شكلكم كده ما فيش حاجه واضحة. واضح واضحه ولا مش واضحه يا أم الوطنة بعلم ايه وطنة بعلم طبعا عاوز حفظ عاوز حفظ وضرب أمثلة وتبدأ انت بنفسك تخرج أمثلة حتى تستوعب الدرس كما ينبغي. طيب ماشي نكتفي بهذا القدر وخمس دقائق ان شاء نتكلم في القواعد الفقهية وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.